الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم اشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الكرام تنى endelea katika darasa hili leo ambayo ni halaka ya 89 katika silisila ya halaqat az hadith katika siku hii ya leo tarehe 23 Hijria bil hija mwaka 1440 sawia na tarehe 24 mwezi huu wa 8 miladi bado tunaendelea na hadith Ya Moja, Ambayo katika katika kitabu cha salihin katika wiki Peter, Hadithi ಯ ಸಭಿ ನಮೋಜಾ ಅಂಬಾ ಯೋ anhu uh, Hadithi hii ತುಂಬ chini ya mlango wa ಅಹಮದ Babu ಹೋ Nayo ni hadithi ya tatu Katika silsila ya hadithi Zilizomo katika kitabu ಕಠ ಕಾ ಸಲ್ಸ ಹದೀಫಿ ಜಿಲ್ಲ ಕಾ ಕಠ ಕಮಲಾಂಗೋ ವತವಾ ನಾ salihin ರಹನ್ kufika hapa ni hadithi Ya na moja. Opita, ya Ya Wiki Tulianza kuzungumzia kwanza kwanza kabisa ya kwanza munasaba, wa ಯ ಸಬೀನಿ ನಮೋಜಾ ವಿಕಿ ಇಲೋ imamu nawawi Akaweka ಕು ಕೀೀಸ ಮಸ ಅಲಾ ತುಮ ಜುಗುಮಾ ಮುನಸಾ ವ ಹಿಫ ಹಿಗೋ ಅತವಾ ಜಮಾಮಿ ಅಕಾಫ ಚಿನ್ಯ ಬಾಬ ಅ ತಕುಬಾ ಇಟಕಾ ನಾ ನೇನೋ ಮೈ ಸಲ ವಸಲ Kana yakul alikuwa ಕುಮ Allahumma inni asaluka ಅಲ್ಹೂದಾಸ ವಲಗೀನ ಬಾಪು ಸೊಂಗೇಯ ಬೇಲೆ ಟುಕಾ ಜ ಕಚ ಕ ನೇನೋ ಅಲ್ಹೂದ ನೇನೋ ಹಿಲಿ ತಮ ಕೊಲ ಅಲ್ಹೂದಾ ಚುಕ alhuda, tukalifafanua ಕಚ ಕ ಲೋಗಾ ನ ಕಾಲಿಕ ಕಿ ಮಾ ಕಚ ಕಾ ಶರಿಯ ಹಲಾಫು ಟುಕಾ ಜುಕಾ ಇಂಗಿಯ ಕಚ ಕ ಮಸ ಅಲೀ ನೆ ಮುಮ ಯೋ ಟುಪ ಮುಂಗಾಝ ಜಯಿಲಿ ಕಚ ಕಾ ಕೊಯಲೇವ ತಮ ಕೊಹಿಲಿ ಕ ಹಿ ಯ ಅಲ್ಹೂದಾ ويبدو كwanza kabisa ilikuwa ni neno ilikuwa ni mas'ala ya maratib alhuda anwa' wa maratib alhuda aina za hidayah aina za huda na kadhalika daraja za huda sababu hii huda iko katika darajat na iko katika anwa' tukataja kwamba alhuda ala thalathati anwa' au ala thalathi maratib al naw' al awal al hidayah al ammah الهدايه العامه نيله هدايه ambayo ni inayokusanya kila aina ya kiumbe hii inaitwa alhidayah alamma hidayah hii ni hidayah aina ya kwanza ambayo inapatikana ndani ya Qur'an na katika mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika tukaelezea kwamba hidayah hii la alaqata laha bi althawabi wal'iqab wala bilfalahi walhalak بداية اين هي هي حساني اين هو حسانو نا ثواب او عقاب ولا هي هي حساني لمنادم كفاولو بله الله سبحانه وتعالى او كوڠاميا بله الله سبحانه هي ني هدايه عامه هدايه امباو يتعلق بمصالح الخلق هدايه اينو يفڠامانا نا مصالح يا وجا او فيومبه كاتيكا اولومڠو هو فيومبه هاو سيو ونادمو پكيك ياكه بالي وكيو مو حتى وڽاما حتى ودودو Hata samaki Kila aina ya kiwumbe, Allah Subhanu wa ta'ala amempa hidayah Kwa ಅಲ್ಹಿಹ್ಯಾನೊ ತಾಲ ಮಮ ಪಹಿದಹಿದಾಯ ಹಿ ಮಾ ನೆ ನಿ ಇಲೇ ಉಳು ಮೋಗೋ ಜೊ ಉೇಷ ಕ್ಯೂಂಬೆ ಯುಲೆ ಕೊಯ ಶಿ ದುನಿಯ ಹಿ ಖು ಶಿ ಜೊಯ ದುನಿಯ ಹಿ ಕೋ ಮುಜೀಬು ವೀಲೆ ಅಂಬಾ ಅಲ ಸುಭಹಾನಮ್ ತಕ ಐಶಿ ಅಕಮ ಜಾಲಿ ಅಮಾಖಿ ಕೊಯಸ ಕು ಕಟ್ ಕಹಾರಿ ಕೋನಮ ನ ಅಂಬಾಯೋ ಅಲ್ಹಾ ಮಮೆಮ ಪಂಗಿಲಿಯ ಅ ಕಜು ಅನಮನ ಎಫು ತರಿಿಸ್ಕೆ ನ ಕಜು ಅನಮನ ನುಯ ಶಿ ಪಕ ತ siku yake ya ku ya kufariki au kuondolewa katika uh, maji na watu wakamvua kadhalika wanyama nao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwapa hidayah zao na hidayah hii tumeitaja katika darasa liyopita kwa ufupi uh, tunataja kwa ufupi sasa hivi imekuja katika surati Taha wakati Musa alayhi salam pamoja na Firaun walipokwenda kupambana na Jabari wa wakati wao ambaye ni Firaun uh, Firauni akawauliza ಕಾಲ ಫಮನ್ ರಬ್ಬು ಕುಮ ಯೂಸ ಏ ವೆ ಮೂಸ ಹೂ ಯು ಮೋಲ ವೇನು ನಿಮೋಲಯೂಪಿ ಇ ಅಸೆ ಕ್ವ ಮೇಮೆ ಚ ಸಮೋಲ ವೇನು ಏವೇ ನಾರೂನ್ ರಬ್ಬು ಕುಮ ಅಲಿ ಫುತಸ್ನಿಯ ನಿಮೋಲಯೂಪಿ ಕಾಲ ಮೂಸ ಕಜೀಬು ಕುಮ ಬಿ ಫಿ ರೌ ರಬ್ಬು ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾ ಕು ಇನ್ ಖಲ್ ಕಹು ಸೊಮ ಹೋಲ ವೇಚು ನಿೂ ಲ ಅಂಬಾಯ ಕಿಲ್ ಕಿಚ್ಚು kwa namna yake, kila kiumba na kila kitu thumma huda kisha baada kukuumba Allah Subhanahu wa ta'ala akakiongoza kiongoza maana yake akakipa mwelekeo wa kuishi katika dunia hii hii ndio hidayah al'ama kadhalika imekuja katika surati al'a'la subbihi ismi rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fahada alhidayah thania tulitaja katika darasa iliyopita ndipo tuliposimama ni hidayah ya inaitwa alhidayah بداية الدلاله هدايه الدلاله او هدايه الارشاد او هدايه البيان هدايه الدلاله هي هدايه كتوى يكوونشها نيه يا موغونزو uko api ما هي هذه الهدايه هذه هي الهدايه التي ارسل الله بها او ارسل الله من اجلها الرسل وانزل الله من اجلها الكتب نيه هدايه امبا الله سبحانه وتعالى amateremsha kwa ajili ya hidayah hii ameleta mitume na amateremsha vitabu kwa ajili ya hii hidayah اذا لماذا لان هدايه الدلاله هي هدايه yakoonesha dalil yakoonesha njia hidayah yakoonesha watu njia ya sawa iko wapi tafsir annas wa irshad innas wa bayan alhaq linnas kuabainishia watu haki iko wapi fa amma thamud fahadaynahum فاستحب العلماء على الهدى الله سبحانه وتعالى اناسما بخصوص watu wa thamud fahadainahum tuliwaonesha njia ya sawa kupitia kwa mitume wetu walitumiliwa mitume saleh alayhi salam kuja kwaonesha watu wa thamud haki iko wapi fahadainahum ndio hiyo hidayatu at-tabsir hidayatu ad-dalalah hidayatu al-irshad hidayatu al-bayan ndio hii maana yake ni hidayah ya kuonesha watu njia ya sawa iko wapi alam najalallahu aynaini wa lisaanan wa shafataini wa hadainahu wa hadainahu najdain tukamuongoza tukamuonyesha mwanadamu njia mbili kuna njia ya sawa na njia iliyopotoka sasa allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha mitabu ametumiliza mitume kuja kubanisha hi hidayatu ad-dalala kuja kutekeleza kazi hii ya hidayatu al-bayan na hidayatul bayan inapatikana kwa njia mbili njia ya kwanza an tariqi ar-rusul na njia ya pili an tariqi al-kutub kwa vitabu na mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yote mawili haya Mwenyezi Mungu ameyakusanya kwenye aya aliposema wa kadhalika au haina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin jaalnahu nuran nahdi nahdi bihi ay bil qur'an nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wewe Allah hapa ametaja hidayah mbili hidayah ya kitabu na hidayah ya rasul wote wawelewa ni hidayah kwa hivyo kitabu kinaleta hidayah nahdi bihi man nasha'u min ibadina na ya pili ni hidayah ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kwa hivyo hidayatul wahy wa hidayat ar-rusul hii ni hidayah ad-dalalah hidayah ya aina ya tatu ambayo ndio ya mwisho tunamalizia nayo katika zile anwaa na maratibi al-hidayah inaitwa hidayatu at-tawfiq Hidayatu al-taufiq Wana zuhoni mingine wanaita hidayatu al-ilham Hidayatu al-taufiq ni hidayatu al-taufiq ya Allah subhanu wa ta'ala uh, Watu wanajulishwa, watu wanawunishwa njia ya sawa iku wapi Katika wale watu wanawunishwa njia ya sawa iku wapi Kuna mingine wanawikubali na mingine wanawikata Tasa wale wale wikubali ni kuwa Allah subhanu wa ta'ala Ame waungoza, amewapa al-taufiq ya kukubali ili hidaye Tasa hapa pana masale ya taufiq wanaosikia ni kila mtu yasikia Abu Jahl alisikia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Walid bin Mughira alisikia Quran alisomewa Aa Uqba bin Abi Muait alisikia Quran akisomewa Aa Rabia na Utba na wengineo Ubaya bin Khalaf na Umayyah bin Khalaf wote hao walisikia Quran na walisikia wahii Kama ambavyo alisikia Bilal kama ambavyo alisikia Abu Bakar na kama ambavyo alisikia Uthman na Ali kitu gani kiliwafanya hawa amanu bima jaa bihi rasul alayhi salatu wa salam wa haula kafaru ma huwa hidayat at tawfiq allah subhanahu wa ta'ala yahdi imana yasha ila siratin mustaqim allah subhanahu wa ta'ala hu muongoza anayamtaka kwa hivyo mwanadamu unapokuwa katika hidayah wewe ukijua tayari ukiona kwa huko katika hidayah njia ya sawa kutokana na yale mambo unayoyafanya basi jua kwamba hiyo tayari ni neema kubwa kabisa miongoni hakuna neema nyingine ya mwanadamu amtaipata kitoa kwa Allah jalla jalalu kushinda neema tulhidayah maana kuna wengi leo juu ya ulimwengu huu ambao wanasikia Qur'an wamesikia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini nahum aamanu billah wala bi rasulih hawakuamini Qur'an wala hawaku amini mitume wala hawaku amini wahi wala chochote famatu ala kufrihim wakafa katika kukafiri wao kwa hivyo ma niema اعظم من نعمه الهدايه manake neema hii Allah humpa anayetaka kwa hivyo wewe ikiwa umepewa hidayah manake Allah subhanahu wa ta'ala alitaka upate hidayah yahdi man yasha ila siratin mustaqim akaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam innaka la tahdi man ahbabta ya rasul allah wewe huwezi kumpa hidayah unayemtaka yani huwezi kumpa tawfik ya kufuta hidayah unayemtaka wewe kazi yako ni kuonesha ni kuonesha barabara ya hidayah iko wapi hidayatu dalala pekee yake kazi yako innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wewe huwezi kumpa hidayah ya tawfik unayemtaka allah ndiye anayetoa hidayah ya tawfik sasa ukisoma qur'an unakuta Kuna maneno ambayo ikiwa uko yafahamu unaweza kusema haya maneno yanagongana lakini haya gongani ni paka uwe mwangalifu na uwe unayo hii fahamu ambayo tumehitaji kuna hidayah aina mbili ndani ya Quran kama hivi tulivyotaja zinazo ms Mtume alayhi salatu wasalam acha ile ya kwanza hidayah amat shamaliza tukija katika hidayah ya sharia ziko aina mbili hizi ni hidayah za sharia hidayah ya kwanza al hidayah al muthbatah hidayah ambayo Allah ameithibitisha kwa mtume akamambiya wa innaka latahdi la muta'kid wewe hakika unaongoza watu ila sirati mustaqim hazi hidayah al-muthbata hii ni hidayah allah meithbitisha kwa mtume kwamba yuifanya mahiya hazi hidayah hidayat ad-dalalah hidayat al-bayan hidayat al-irshad kisha kuna hidayah ya pili hidayah manfiyah hidayah ambayo allah ameikataa kwa mtume hawezi kuifanya mai hazi hidayah at-tawfiq innaka la tahdi man ahbad sasa unaona hapa Allah anamwambia mtume wake wa inna ka la tahdi kisha anamwambia huyo huyo mtume wake inna ka la tahdi shika maneno mawili sawa sawa kwanza anamwambia inna wa innaka la tahdi bila min ta'kid thumma yaqulu lahu innaka la tahdi ha bila madha an-nafiya kwa hivyo hapa anathibitisha na huko Allah anakataa al-hidaya al-muthbata hiyaya ايش hidaya ta maadha ibrahim الهدايه المثبته ما هي الدلاله احسنت موسى هدايه الدلاله والهدايه المنفيه هي هدايه التوفيق والالهام تو فهم اني انا فكري فيزوري وتاو كسوم قران هو تويزا تتزيكا فايو هي ني هدايه يا يب... عينها الثانيه سس توكيا كاتيكا ثمره ثمره الهدايتين ثمره يا هذه الهدايه 2 ذا شرع الهدايه الاولى هدايه عامه تشمل ذنا nayo tumebaki sasa katika hidayah hizi mbili kila moja katika hizi hidayah mbili kila mmoja wapo ina muktadha al muktadha ay athmara muktadha hidayah at dalala ma hi madha yaqtadhi au madha taqtari hidayah at dalala hidayah at dalala taqtari al ilm bil haqq hidayah at dalala thmara yake muktadha yake ni mtu kujua haki iko wapi hii ndio thamara ya hidayahatu dalala hidayatu at tawfiq muktaza hidayatu at tawfiq al amal bima alimahu al muslim ni amal kwa hivyo hapa ukichanganya hizi hidayah zote mbili unapata al ilm wa madha al ilm wal amal malelewa kanafikiri vizuri kwa hivyo muktaza wa hidayatu ad dalala ni al ilm na muktaza wa hidayatu at tawfiq ni al amal Allah Subhanahu wa ta'ala akishamuonesha mwanadamu kupitia kwa mitume na vitabu akishamuonesha njia ya sawa iko wapi sasa imebaki kutekeleza kutekeleza ndio ile tawfiq inakuja sasa anapewa hidayah ya tawfiq sasa ndipo unafuata yale ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amekuamrisha uyatekeleze na uyafuate Fikiri kwa wazi imefahamika Tayeb sasa tumemaliza maratib alhidayah au anwaa alhidayah sasa tunasonga katika nukta nyingine ya mbele Nukta yambele inayofata ni sababu al-hidayah Nini sababu ya hidayah? Sababu ya mwanadamu kupata hidayah ni sababu gani? Manaka kila kitu au mambo ya na pelekwa kwa sababu zaki Mambo ya na musabibat Na musabib al-musabibat huwa Allah tabarak wa ta'ala Yeye ndia anayisababisha kila sababu Tunasababu kisha kuna anayisababisha na aliyumbazile sababu Huwa Allah jalla fi'ula Hili tulifahamu tunalijua hili katika haqidah Leo kwa mfano uh, mtu au tunasikia kwamba fulani amefariki. Tumekaa naye tulikuwa naye sasa hivi halafu unasikia kwamba alipita pala fulani au alifanya pala fulani kuna kijana alikwenda kule baharini akaogelea maji yakamzidi akafariki. Sasa kule kufariki kwa yale maji ile ni sababu. Ali Aliyejalia ile sababu ni Allah Jalla Jalaluhu. Sasa ma huwa sababu al-hidayah. Nini sababu ya hidayah? Sababu al-hidayah من سباب كذا وكذا ومستجابه ونحوهم لكن تشيك سبابين كبيره كبيسه من اعظم اسباب الهدايه من اعظم اسباب الهدايه سببان السبب الاول الايمان بالله تبارك وتعالى السبب الاوائله كبيره ياكปطا هدايه انكم امين الله سبحانه سبب كبيره ياكطا هدايه الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سوره التغابن ومن يؤمن بالله yahdi qalbah na yule anayemuamini Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamuongoza atamuongoa au atamuongoza moyo wake au atauongoa moyo wake utakuwa katika njia ya sawa kwa hivyo sababu ya kupata hidayah Allah jalla jalal hu al-iman billahi tbaraka wa ta'ala hii ina maana ya hidayah hii hapa anayokusudia Allah jalla jalal inakuwa ni hidayah tamala atawfik Weo kisha mwamin Allah subhanahu wa ta'ala Basa anakupa taufiq Unakuwa katika wangofu Anakupa ilham unakuwa katika wangofu Ni sababu ya kwamba kulinyuma Isha tangulia sababu ya Ya hidayah ambayo ni iman Bilahi tabarak wa ta'ala Nakabla ya iman Isha tangulia sababu nyegini ambayo ni hidayah Tudalala Ushaona ili barabara ili, ili ya sawa Mitume alo Mitume alayhi salatu wa salam alo, alo ibainisha Na ambayo Qur'ani ili, ili, ili metaja katika Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala وتعالى السبب الثاني من اعظم اسباب الهدايه السبب الثاني العمل الصالح بعد الايمان بالله العمل الصالح ومسلم اكد كشكونا ايمان كشا اكفوتيلذا ايمان لان الايمان ليس بتمني الايمان لا بد ان يصدقه العمل لا بد ان تصدقه الجوارح الجنان القلب والجوارح لا بد ان تتبع الايمان يوتي هاي لازيمه يفوت الايمان ايماني يبقى في كتاب مدمو او يبقى في مشاعر الانسان او في قلب الانسان ولم يترجم هذا الايمان في واقع العمل فهذا ليس بايمان ليس بالايمان الكامل وليس بالايمان الذي يريده الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ايماني لازم يفوتنا عمل صالح ndipo ndio sababu na ndio siri unaona aya za qurani nyingi nyingi sana kila unaposoma alladhina amanu unaona wa amilu salihat innal ladhina amanu wa amilu salihat la budda an yaqtarina al amal bimala bil iman au la budda an yaqtarina al iman bil amal sababu moja ikianguka nyingine haiwezi kusimama al iman la yastaqimu bila amal wal amal la yastaqimu bila iman tayeb sasa sababu ya pili ni al amal asali قال الله تعالى في سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا حكيك والي والي وأميني وعملوا الصالحات ناو كفاني عمل نزولي عمل نزولي وكفاني يهديهم ربهم هاو الله سبحانه وتعالى أتو وانقوزه wajili ya imani yao hiyo kupitia kwa kwa sababu ya hiyo imani yao na tayari wametanguliza baada ya iman al-amal as-salih yahdihim rabbuhum bi-imanihim watakwenda mwishoe Allah atakwenda kuwalipa tajri min tahtihi al-anhar watakwenda kuingizwa katika pahala ambapo kuna pita chini yake mito aina mbalimbali mpaka mwanachuoni ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi ta'ala alayhi atika mandi kwa yake mbali mbali kitab al-fawaid na madari jisalikin na nye ginezo, vitabu kama hivi akaileza kuwa hii ni hidayah ya aina yanne situmataja kuwa ni tatu lakini Ibn Qayyim aka iweka hii pia ni hidayah ya aina yanne hidayah ina mempeleka mtu kuingia peponi walakin uki zingatia kama li votaja jumhurul ulama hii inaingia pale katika zile mbili, moja wapu wa zile mbili lakin khususan fi al-hidayah al-tharitha hidayat at tawfiq yuli amba ayamumini Allah subhanahu na kafanya al amali salihah apana shaka atakuwa huyo kule nyuma achapata hidayat at dalala amepata hidayat at bayan sasa inayobaki ni hidayat at tawfiq walidha Allah subhanahu wa ta'ala yujazih bi mada yujazih bil janna tajri min tahtihim al anhar fi jannat al na'im kupitia kwa ile iman waliokuwa nayo na amal salih كوايبو tumejua kupitia kwa nukta hii kwa ufupi kabisa kwamba sababu kubwa ya al-hidayah ni al-iman billah wa al-amal as-salih wazinafikiria ikhwan twende katika nukta nyingine inayofuata nayo ni alaqatu al-huda bi at-tuqa alaqah ya hidayah na taqwa alaqayake mal alaqah bainahuma kwa lugha nyingine kuna hikma nying, kuna hikma gani ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuchanganya hizi mbili pamoja kama hivyo mnavoona akaweka hidayah akaweka natoka ukiongezea tena mbele hikma gani ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika upangaji wake wa hii dua akaileta thoka imekuja baada ya muda hii ndio inaitwa fiqh ad-du'a fiqh ad-du'a kama tulivyowambia ni jambo na ni swala ambalo wanazuoni wanalizingatia sana swala hili kila dua unapoyona ya qur'an au dua nabawi mnaathurat anabi sallallahu alayhi wasallam ukichunguza unakuta ndani yake mnasiri nyingi sana asrar ash-sharia mutadhammina fi hadhihi al-ad'iya au hadhihi al-adhkar tunako na siri kubwa sana zimewekwa pale katika hizi dua mpaka wanazuoni wakatunga vitabu kuelezea na kufafanua Siri siri kama hizi Kitabu cha Cha al-adhkar Al-imamu adhkar imamu nawawi na na shaukani nyingi za ambazo pengine wewe kuzitia Kuzitia katika katika au fahamu maana maana Sana hili la fiqhu ಸೀರಿ ಕಮೀಸ muislamu ان ابوم دعاء بس افني بيدي افوته ذي الادعيه الماثوره ما هي الادعيه الماثوره اي الادعيه التي اثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابته عن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لانه اعلم الخلق بربه اعلم الخلق بماذا بربه وكتب دعاء دعاء بركهه سنه الى اليوم متومه عليه الصلاه والسلام kuliko dua ya kutungwa na mtu mwingine na nyinyi mnajua kwamba kuna dua nyingi mbalimbali zimetungwa kuna vitabu hasa vimetungwa vaadhiya mbalimbali lakini ni maandiko ya mtu sasa ukilinganisha baina ya dua maathur dua thabit an-nabi sallallahu alaihi wasallam na dua ya mtu mwingine aliyoitunga la shakka abadan wala raib anna dua an-nabi sallallahu alaihi wasallam aula wa afdal wadhālika li'anna hādhā ad-du'ā mutaḍammin li'asrar wa matadhammin li hikam la ya'lamuha illa Allah zikina wanadamu aweza kuzitambua lakini kuna zingine huwezi kuzitambua sirri za Allah subhanahu wa ta'ala mtume salawat wa rabbi wa salamuhu alayhi alikuwa anazijua mpaka katika kutaja asmaulllahi tabarak wa ta'ala wasifati kadhalika kulikuwa na siri kubwa namna mtume alivyokuwa kitumia yale majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa na sifa zake lakini ma'al asaf leo nakuta wanadamu au baadhi ya waislamu kwa hakika wapaka imefika daraja wamezitupa mbali au wamesahau hasa zile adhiya nabawiya wakashika dua zingine za kutungwa wa hadha leisa leisa bi sawab leisa bi sawab yupo pana dua ya mtume halei salatu wa salam fa dua an nabiy aula ndio maana unakuta zile dua walizotunga wanadamu mara nyingi ndani yake kuna walakin unaweza kuona pana kasoro hapa katika akida pana kasoro pale katika tauhid مساله يا توحيدنا عقيده فانا كسrohapa katika upande wa adhiya mambo mengi mambo mengi sana ningekuwa kuna wakati ningewapa baadhi ya mifano ningewapa baadhi ya mifano min hadhihi al adhiya lakini rubbama yakunu lana maqam akhar rubbama yatasia lana fi yawmina al ayyam maqam insha Allah nubain ba'd hadhihi al umur takuja kujadili baadhi haya masail katika wakati wake munasib. Tusitokei mbali sana katika mada. Kwa hivyo siri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka katika dua akasema Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Baada ya huda kuna kuja tuqa. Ma huwa siri? Wanazuoni wamejaribu kutafuta zile hikma wakataja baadhi ya wanazuoni kama vile al-Allamah Atibi na wengineo wakataja baadhi ya zile asrar. moja wapo katika zile ajwaiba ambazo ametaja wanazooni awalan wanasema li anna alhuda yatadhamman alilm huda ndani yake ni elimu imebeba elimu ndani yake wewe ukiwa umepata hidaya maana yake umeweza kujua haki kwapi ndio maana ya yahuda kwa hivyo hada madha hada elimu toqa ni amal wanasema walilm مقدم على على العمل ولذا قال الله تعالى الف لا م ذل كال كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فبهدى imekuja kwanza kisha inakuja mbele muttaqin sababu huda ndio inayoelekea mtu kuingia katika taqwa kwa sababu ya ile kutokana na kwamba huda ni ilm ambayo imepita katika Quran imekuja kupitia kwa mtume alayhi salatu wasalam فاذا تبين للمسلم اكشجوا المسلم حق ايهك وافي اين الحق واين الصواب واين الهدايه ديو ساسا اناجياه katika تقوى فالعلم مقدم على ماذا مقدم على العمل علم ينتاغوليزا قبل يا عمل باب العلم قبل العمل كما قال البخاري رحمه الله تعالى البخاري انا ملانجو مزيما katika صحيح yake امي وكا ملانجو واكمبا علم انتغليزا قبل العمل فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ولهو كwanza kuna elimu inakuja alafu kuna amal inakuja inakuja baada ya ilmu wala yatakadamu amal ala ilmu ilmu hayewezi kutangulia amal kwa sababu ilmu ikitangulia amal ni kwamba amal inafanywa ala jahala inafanywa kwa ujinga kama vile aamal za baadhi ya watu tunaona baadhi ya watu wanafanya aamal nia yake inaweza kuwa nzuri اللغو لكنه يعمل اعمالا على جهل انا فانا اعمالي بعض اعمال لكنني كوجين حزي حمل هذه يسبب ولا حزي نوزني مبل الله سبحانه وتعالى بسبب زمه فنعوا كتمانا عن عجيننا الا ما عمل ومن عمل فجعلناه هبانا منثورا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه بعض هؤلاء ونظن انهم يفعلوا جambo zuri lakini ufanye jambo zuri kwa sababu nalifanya kwa sababu ya ujinga kwa hivyo unafanya mambo ya upotofu thanabu damina alilm kabla mada kabla ya amali hi jawabu ya kwanza aljawabu thani wanasema ni kwamba hidayah ni sababu ya kupatikaniwa kwa toqa husul alhidayah SABABUN LIHUSULI AT Hii ya YA ya ya ya pili Wanasema KWA KWA Kwa Kwa Kwa Ni Ni SABABU kwamba kuja ikiwa hakuna siri Mbele kabla Allahumma inni wa wa ಸಬೋಕೀಲ lazima ನಿಜಾ ಹಿಡಿದಿ ಹಿ ndipo ipatikaniwe toka madalili dalilala dalil ala zalik qalu qawlullah tabaaraka wa ta'ala fi surati muhammad wal ladheena ihtadaw zaadahum huda baade wa ataahum taqwaahum nawale walioongoka allah subhanahu wa ta'ala zaadahum huda amewaongezea hidayah wale ambao tayari wao washaongoka allah subhanahu wa ta'ala anaowaongezea hidayah Na baada kuungesea hidayah Aka wapa takwa yao sasa Ili ambayo wanayohitaji takwa hile Ili wapate kutakereza aamal Ili wapate kufanya Yali ambayo Allah amewamrisha Na kukatazika na yali ambayo Allah amewakatazo Tukupamuwe ya ikhwan Kwa vuhi dalil wazi na unesha Fisurati Muhammad Anna al-hidayah Sabab eh, Husul al-hidayah Sabab wa li husuli mada Li husuli takwa Waladhina ahtadaw زادهم هدى وآتاهم تقواه الدليل الثاني دليل يا ثاني في سوره الزمر يقول الله تبارك وتعالى ائتuelezea kuhusu yule wale watu ambao siku ya kiyama watakwenda kujuta sasa Allah jalla jalalo anamkumbusha wanadamu anamhimiza wanadamu katika dunia hii arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala haraka kabla haijakuwa kabla hajapitwa na wakati kabla haijakuwa haiwezekani tena kurudi kwa Allah subhanahu itakuwa ni majuto eh itakuwa ni majuto kabla haijakuwa tolet Allah subhanahu ماذا قال و انيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين هذا محل شاي كمليني مع الله سبحانه وتعالى مريدي انيب روديني مع الله من الانابه وهو العود والرجوع الى الله روديني مع الله سبحانه وتعالى واسلم له na mujisalimishe amri zote kwake yeye amri zeno zote muzisalimishe kwake allah subhana min qabli an yatiyakum aladhab qabla hayja fika siku ambayo kutakuwa kuna adhab ndani yake na hisabu na watu kila mmoja kulipwa sasa wale wema wamelipwa wema lakini wale waovu malay yujazawu biluquba waladhab nasalla allah subhana wa salaama wal af min qabli an yatiyakum aladhab thumma la tunsarun siku ile adhabu ikiwjia hakuna ambaye ataweza kuonusuru hamu taweza kunusuliwa na mtu yote si mali wala si cheo wala si nguvu si kitu chochote kitakachomsaidia mwanaadam يوم القيامه wakati adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala itakapokuwa imesimama antaqula nafsun ya hasratan ala ma farratu fi jannib Allah hivyo isije nafsi akaja siku ya kiyama nafsi ikajuta ikaanza kusema eh يا حسرتا حسره كوبو اليو جويانو leo alama farattu fi jambillah juya yale yote ambayo mimi niliyapoteza kwa ajili ya Allah subhanahu niliyawatele mbali niliyapuza lambali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tafreet niliwacha mambo mengi kwa ajili ya Allah mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala na amrisho yake ambayo nimeyapuza lambali nikaa tupo wa in kuntu lamina sakhirin Na Na Na Na Na na mtu atasema Alikuwa ni katika wale watu watu wakifanya suhria, na wakifanya istiza, na wakifanya mchezo aya za Allah Allah wa wa ta'ala ta'ala Au takula, Law anna hadani. Au anna hadani nafsi hiyo ikasema Siku ya kiyama Lau kama Angalinipa uongofu Lakuntu ningalikuwa angalikuwa hidayah انجلقوا من المتقين اذا حصول الهدايه سبب لحصول ماذا لحصول التقى ونافكير كوازي باكا طيب توني katika nukta ya 3 nukta ya 3 ambayo bado inahusiana na masuala ya hidayah huwa swaal suaalullah alhidayah nikumomba Allah subhanahu wa ta'ala hidayah kumomba Allah subhanahu wa ta'ala hidayah sisi tuna posoma maneno haya na tunapoeleza maneno haya kuna jambo ambalo au kuna swali ambalo linapita katika fahamu zetu tuume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha katika dua atakuwa akisema allahumma inni as'aluka alhuda tunomba allah subhanahu wa ta'ala hidayah kadhalika fi salawat allah subhanahu wa ta'ala an yahdina ila siratal mustaqim ihdina sirata siratal mustaqim hapa au wakati katika katika katika katika fahamu huku Allah Allah akupe hidayah hidayah hidayah na wewe wewe tayari tayari huwa huwa ni ni ni kama kama sasa nini maana ya wa ta'ala ಹಾ ಕಮಾಲಿಲಿ ಸುಬಹ مهتدي وهو في كتابه هدايه ما الجواب ها ايوه ايش اثبت اثبت على الهدايه الدليل تو بدهليل نعم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها وين وين وجه الدلاله ما هي ما هو وجه الدلاله وجه الدليل ايش استقامه في العباده انت تسوي تنظغمزيه هدايه هو ما يوصلك للاستقامه هذا باب اخر نعم صحيح استقامه مقتضى من مقتضيات الهدايه ولكن يكون ابي ان الاستقامه هو الثبات على الهدايه فين في هذه الايه كوا haya pengine point unao lakini heija heija jitokeza haya umejaribu lakini naam naam lak siemat eh naam upata ziada eh eh tuka tukaongezea iman wasidna hum huda kwa hivyo unapomwomba allah subhanahu wa ta'ala hidayah ನಿಕೋ ನಮಂಬ ಅಕೋ ಗೇ ಹಿ ತಮಾಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಹಸಂತ ನಿಮಾನ ಮಿಶ್ಕಾನ ಹಿ ನಮ್ಚು ಹೂ ಕಮ್ಮ ಹೂ ಕೂ ಹಾನ್ ಫೈ ಸಸ್ ಕೋಬ ನಗಿ ಕೋಂಬ ಹಿ ಹಾಂ ವೆಯೋ ಹೋಲಿ ಉಕಿ ಅಂಗಲ್ಯ ಮುನ وكيangalia mathalan kwa haraka haraka iman ipo maqut anta binaa fi tayyib musa fi shay tadhif na'am tafadhal maana al-bidayah wa mas'alah aywa نعم بل هو امام المهتدي نحسنت بل هو امام المهتدي و ويسال الله تبارك وتعالى الهداه نعم هدايه هدايه التوفيق هدايه التوفيق طيب يسال الله تبارك وتعالى هدايه التوفيق نعم نعم طيب هذه الهدايه لم تتحصل بعد يعني هل لا يعني بمعنى ان الرسول عليه الصلاه والسلام او اذا او نتكر الرسول بمعنى ان المؤمن اذا دعا الله الايمان اذا سال الله الهدايه هل بمعنى ذلك انه لم يحصل هدايه التوفيق او لم يحصل عليها عفوا كلامك يثبت اه اح يثبته على الهدايه احسنت kwa mashallah, jawabu hapa kuomba Allah Allah wa ta'ala hidayah, hidayah, hidayah. ni katika katika katika kule mbele. hili, hili, amelitaja mwanachoni, ನಾನ್ kathir. Katika tafsiri ya suratul fatiha. aka toa ile swala ibn kathir amelito amelileta kisha yeye mwenyewe akalijibu tamelewana ibn kathir ماذا قال قال رحمه الله فان قيل ikisemwa kuulizwa swala sasa kaifa yasalu almuslim au almar alhidayah fi kulli waqt min salat wa ghayriha muslimu vipi amomba allah hidayah katika kila wakati ndani ya swala na nje ya swala kama hivi katika dua allahumma inas'aluka alhuda vipi muislamu anamuomba allah subhanahu wa ta'ala ampe hidayah na huwa ala aliman na yeye tayari yuko katika iman na yeye tayari yuko katika hidayah na iman huwa ala aliman na yeye yuko katika iman tayari sasa umuomba allah subhanahu wa ta'ala ampe hidayah kili swala ibn kathir auliza vipi muislamu anaomba swala hili sasa asema hal hadha tahsilun lilhasil am la hii ni tahsil hasil am la swala muhimu laki elimu eh mwana chuoni ibn kathir amelitaja katika tafsiri yake sasa swala la msingi liko hapa anauliza je hii ni tahsil hasil au ni vipi maana tahsil hasil maana yake ni kusema tu jambo kwa ajili ya kulisema lakini haliongezi kitu ndio maana tahsil hasil eh unaweza kumwona mtu au ukasikia mtu anazungumza maneno halafu ukaona ile maneno ambayo au jwababu ambao pengine amekupa si jwababu ambao ni ya maana au ni ya kilimo au unasema tahsil hasil tahsil hasil maana yake ni hakuna kitu ambacho cha maana umekiongeza ume au <laughs> umeletea umeelewa inaitwa tahsil hasil sasa hivi nimekathira nauliza je una maana gani katika muislamu kuomba hidayah na yeye tayari yuko katika iman katika hidayah sasa ni tahsil hasil am amla ana sema aljawab jawab jawab ibn kathir ana sema la la bimaana ليس بتحصيل حاصل hisyo tahsil hasil kwa nini sio tahsil hasil ana sema ولولا لو كما سي حاجه yake لولا احتاجه او حاجته ليلا ونهارا لو كما سي حاجه يا مسلم usiku na mchana ان يسال الله الهدايه او سؤال الله الهدايه لو كما مسلمه هانكوا نا حاجه يا usiku na mchana يقوموا يمنا الله سبحانه وتعالى هدايه ان هيكون هنا حاجه لما ارشده الله تبارك وتعالى الى ذلك Allah Allah wa wa ta'ala ta'ala, wala kumambia, omba hidayah. hidayah. hidayah, hana haja haja ya ya ya ya kuomba kuomba kuomba, Kwa kwa hivyo hivyo kwanza kabisa, Kathir anabainisha, ya kuamba, kule kuomba wewe haja yako ya kuomba, na uyombe, ya wewe hidayah. Ile haja yako usiku na ni ಸುಭನ ಹಾ ಗಿ ಮೋಲ ಹಾಂಗೋ ಜನ ಹಾಜಿ ಸುಭಾನೆ ತಯಾರಿ ಇಾರಾ ಕಮಲಿ ಕೋ si muhimu, بصلاما ارشدك الله تبارك وتعالى الى سؤالي الى سؤال الهدايه كwanza انا فงوع جوابي لك بالكلمه هاي ثم يقول رحمه الله تعالى فان العبد بسبب مجه مفتقر في كل ساعه وحاله مجه انا احتاجيا مفتقر يوقع ketika حالي يا كاحتياج يوقع ketika حالي يا فقر ومسكين وكاحتياج يحتاج ل ماذا في كل ساعه وحاله ketika kila saa na kila hali ketika kila saa na ketika kila hali muslim anahitajia madha muftaqir ila ila allah ta'ala am muhtajia allah subhanahu wa ta'ala fi tathbitehi ala al-hidayah ana muhtajia allah tabarak wa ta'ala amthibitisha katika hidayah ndio haya maneno ya ithbat tunazungumzia hapa bado tusikizeni jwabu ya ibn kathir ni maneno mazuri ya kielimu anasema fa innal abda kwa sababu mja muftaqir anahitajia fi kulli sa'a katika kila time kila wakati wa hala na katika kila hali usiku na mchana na katika kila hali hali yako ya furaha hali yako ya ya ya dhiki hali yako يا يا يا نعم حال yako ya huzuni na hali yako ya faraja na hali ya umaskini na hali ya ufutara hizi ahwal mbalimbali na kadhalika kila wakati wa asubuhi na wakati wa jioni fi kulli saa wa fi kulli hala muftaqir ila Allah wewe ni mhitaji a Allah kwa nini ni mhitaji a Allah fi tathbitihi ala alhidayah akuthibitishe katika hidayah wa rusukhihi fiha na ili Allah Subhanahu wa ta'ala akukitishe katika hidayah hiyo watabassurihi na ili Allah Subhanahu wa ta'ala kadhalika akuoneshe barabara ya hidayah iko wapi na njia ya sawa ni ipi wasdiyadihi minha na ili upate kuongeza hidayah ziyad ziyadatil hidayah na ili upate kuongeza ile hidayah wastimrarihi عليها na upate kuendelea katika hidayah yote haya amehitaja ibn kathir narudia ان العبد يعني حقيقه امجا مفتقر في كل ساعه وحاله امجا ان احتاجيا ketika kila saa na kila hali ila man ila Allah tabarak wa taala ana muhtajia Allah subhanahu fi tathbitehi ala alhidayah apate kumkitisha apate kummpa ithbat na thabat ketika hidayah wa rusuhihi fiha rusukh ni pale mtu kukita imara kabisa katika idaya akawa mesimama kwa imara hakuna kuteteleka innal ladhina amanu inama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu hakuna riba hakuna kurtab hakuna ku, ku, ku, kuteteleka na kusimama kwenda huku na kwenda huku la yathbut ala imani billahi tbaraka wa taala wa imanihi bi rasuli thamat tam thumma lam yartabu كواهو المسلمه اناحتajia tathbiti ala fiha fi alhidayah wa rusukhiha fiha wa tabassurihi wa zdiyadihi minha wa istimrarhi alayha na ili muslimu upate kuendelea kwa hivyo yote haya muslimu anahitajia anahitajia thabat anahitajia tabassur kuna na kujua nje ya sawa iko wapi unahitajia kuongeza katika hidayah na kadhalika unahitajia kuendelea katika hidayah فان العبد قاني حقيقه امجا سنتنس nyingine inayofuata mbele qani hakika mja la yamliku li nafsihi naf'an wala barra illa ma sha Allah mja hamiliki nafsi yake manufa wala haimiliki juu ya nafsi yake madhara yoyote illa ma sha Allah bispoku yale ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala yapite tega maskio kwa makini maneno haya ni mazito ذنب كثير العبد المؤمن اهل الانسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ولا ضرا دي هو سباب يوي كمومبا الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على الايمان وان يبصرك طريقه الهدايه وان يزيدك من الهدايه وان يجعلك مستمرا عليها لماذا انت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا leo muislamu iko katika hidayah yeyona una hakika gani kesho utakuwa katika hali gani maujedik una hakika gani mwezi ujao wewe utakuwa katika hali gani imani yako itakuwa iko katika hali gani na je utakuwa bado uko katika hidayah au utakuwa ushatoka kwenye hidayah maana kazi hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala anaifanya wewe nafsi yako humiliki kitu chochote juu ya nafsi yako ndio asli ibn kathir kusema maneno haya maneno haya ni mazito ya ikhwan fa inal abda la yamliku li nafsihi naf'an wala darr illa ma sha'a illa ma sha Allah fa arshadahu Allah tbaraka wa taala ndio siri na hikma na maana ya Allah subhanahu wa taala kumwelekeza muislamu huyo ام ائلكي مع الله سبحانه وتعالى في كل وقت ككل وقاتي ان اساله ام امو امبي ككل وقاتي ان يمده بي المعونه ام امو الله سبحانه وتعالى كل وقاتي ان يمده امبي بالمعونه المساعده والثبات نعم امو الله سبحانه وتعالى امبي ثبات والتوفيق نعم بي توفيق كفو هذه الهدايا زوته سيمشانغانيكا هابا هدايا تو البيان والدلاله ايكو هدايا تو التوفيق والهناء والالهام ايكو كفو المسلم اذا سال الله تبارك وتعالى ودعا وساله الهدايه انما يساله الله سبحانه وتعالى يساله ماذا ان يثبته على الهدايه وان يزيده منها كي يستمر عليها ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا هم يملك نفسه yake منفعه ولا مضار نقطه يابيلي نقطه 3 ابن كثير كوا زينا في كده يا اخوان ها فان العبد ها لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا ما شاء الا ما شاء الله فارشده الله تبارك وتعالى ها ان يساله الهدايه في كل وقت فارشده الله تبارك وتعالى في كل وقت ان يساله ان يمده بالمعونه والثبات والتوفيق ان يمده بالمعونه والثبات والتوفيق تنملي ذا منن ابن كثير انا اسمع وقد قال الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى امكش كسمه ساسكيزين يا منن هياء يا علم مزوري ابن كثير ساس انطو مفانوه من منن هياء ndani القران pale muislam anapoomba hidayah wewe ukiomba hidayah ihdina siratal mustaqim na wewe uko katika iman na wewe tayari umeongoka maana yake ni kwamba ni thabati unaomba allah akupe thabati katika iman sasa mfano wake anasema ibn kathiri anasema wakati qala allah ta'ala na allah tayari amekwishakusema katika qur'an ya ayuha alladhina amanu sura an-nisa ya ayuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ها انgalia maneno haya ibn kathir anatoa sasa hoja hii zito muhimu sana anasema allah tayari amesema ndani ya qurani kuambia waamini enyi mulio amini hapa ndio mahali sahihi enyi mulio amini aminu aminin billahi wa rasuli mu'minini allah na mtume wake na kitabu ambacho amemtereshia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazzala بالتشدید na kitabu ambavyo ameviteremsha kule nyuma kabla anzala bidoni tashdid sasa mahali shahidi ni wapi ya ayuwalladhina amanu aminu allah anawaambia waamini waamini anasema ibn kathir wa laysa hadha tahsilun lilhasil yasi tahsil hasal وإنما المراد مراد ومن نوهاي مراد واكي نقول الله سبحانه وتعالى أنا واتاك ماذا وواتوا ووكات كانين كاتك المداوامة والاستمرار على الأعمال المعينة على ذلك ابن كثير أنا سيما أنا واتاك واميني وإن لي كاتك كتكلزة زي لأعمالي أنبازو زينا وبلكيا وو كدوميشة إلي إيمان واليوناء wa na kumomba Allah subhanahu wa ta'ala ihdaya unamomba Allah subhanahu wa ta'ala mambo mambo kadha wa kadha moja unamomba Allah jalla jalalo akuongezee hidayah juu ya hidayah wal ladhina ihtadaw zadahum huda nawale waliongoka Allah ameongoza hidayah wa itha ma unzilat surah fa minhum man yaqulu ayyukum zadatuhadhi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan Wale wale wa wa Allah Allah Allah Allah Kwa hivyo subhanahu subhanahu ta'ala ta'ala Ana mfumo Mfumo wake Muhimu katika sheria huo Jambo wewe muislamu Ukiwa unalikimbilia Na Na Na Na umelitolea sababu sababu himma ya kulitekeleza Idhan Yuinuka alama Za kutafuta ಐಮಾನ Allah na kuongeza imani ukionyesha alama na sababu za kutafuta hidayah Allah na kuongeza hidayah ukiongeza ukionyesha alama na asbab za kutafuta thabati Allah na kuzidishia thabati na hakadha na hakadha uni mfumo wa Allah subhanahu wa taala na kinyume chake ni hivyo hivyo yule ambaye hataki mambo haya na yeye mwenyewe ametafuta njia ya upotofu akaelekea katika barabara ya upotofu na Allah subhanahu wa ta'ala naye humpeleka huko huko waman yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabeelil mu'minina ha nuwlihi ma tawalla اذا hi ni moja katika mambo ambayo muislamu anayomba nyingine kadhalika muislamu idha sa'alla Allah alhidayah inna ma yas'aluhu madha athabat wal istimrar ala al hidayah kwa hivyo unamomba Allah kuzidishia na unamomba Allah akupe thabat na ile upate kuendelea katika hidayah na jambo lingine kadhalika unamomba Allah akusaidie kutekeleza amali ambazo zitakufanya wewe ukite katika ile hidayah ambayo uko ndani yake tunaasili baada ya salat insha Allah kufika hapa ikhwan niakuwa tumekamilisha walilahi alhamd Uh, mas'alah ya al-huda tumekamilisha mas'alah ya huda sasa tunaingia katika at-taqa haya yaliyopita yote yalikuwa yanohusiana na tamkola allahumma inni as'aluka al-huda tukiingia katika tamkola at-taqa wa tuqa tunakuja katika neno at-taqwa au at-tuqa wa tuqa ism jam'i ಲಿ ಕುಮ ಅಮರ ತಬಾರತಾಲ ವಾ ಕಲ್ಿಮಾ ನನ್ ತುಕಾ ನೀ ತಮಕೋ ಅಂಬಾ ಲೋ ಲ ಕುಟು ಅಂಬಾಚೋ ಅಲ್ಲ ಜಲ ಜಲಾಲು ಅಮೆ ಅಂಬಾ ಲಿ ತೆಜು ಲಿಫಾನು ನಮೆ ಸಮೆಕೆ ಕದಾಲಿಕ ನಾ ಯ ಅಂಬಾ ಅಲ್ಲ ಸುಬಹನ್ ವತಹಾಲ ಅಮೆ ಕಠಾಝಾ ಯ ಸಫಾನೋ ಕಟಿಕಾ ಮಾಮಬೋ ಅಂಬಾಯೋ ಯೋ ಹು ಅ ತುಕಾ التقى اصليه في كتابه اللغه الكربو ان اتوكانه نانو التوقي التوقي ني سواسوا نويقاه ومعنى توقي هو ان يجعل الانسان بينه وبين عقوبه الله تبارك وتعالى وقايه هذا معنى التوقي توقي ني بالي مسلم كفنا بديه كويكا كذوذي بيننا حجاب بينيake na baina ya adhabu na uquba ya Allah subhanahu hada huwa tawqi kwa hivyo hasa hasa unaposoma zile aya zinasema wattaqun nar allati uiddat lilkafirin kwa hivyo tawqi annar au atawqi maanake ni mtu kujiwekea kizuizi vikaya unaposema muislamu ana tuqa ana taqwa maanake amejiwekea vikaya amejiwekea kinga kinga ambayo mwislamu mm, mwislamu aweze na na na na na yale Allah subhanahu wa ta'ala kinga ambayo ingia na na moto wa jahannam ಪುಷಾನಮೆ huwa ನಮ hiya ಇಾಮಿಮ au ನ huwa ಇಂಗಿ wanazoni ಹಾ ನ ಮೋಟೋ ಜಹನ್ನರ ವಕೋ ಶಹೀದಿ ವತ ಕೊಹಿಲಿ ತವಕಿ kwa maana yake ni hijab ni kinga anasema nnabiga shahiri sakata anasifu anazungumzia bibi moja au mwanamke wakati wa nyuma wakati wa nyuma kule kulikuwa na mwanamke ambaye huyo mshairi anamueleza akielezea ile hali ya haya hali ya haya waliokuwa nayo wanawake zamani leo ma alasaf imepotea kiasi fulani inna marham Allah Anasema Anasema nasifu nasifu Walam isqatahu Wattaqatna bil yadi bibi mshairi wake ಸಕ ಅಪನ್ ನಸೀಫ ಹೋ kusudia Kuangusha ಇಸ್ತಹ katika kazi zake ಅನ್ಸಮ ಶಕ್ಪಾ ಅನ್ಸಿಫ maji ಠಂಡಿ ಖಿಮಾರಂಗೂಕ mambo kama haya Kwa hivyo kanguka ule mtandio Ulipuanguka ule mtandio na kukuna watu pale na wanaume Bada kwanguka Sasa akakimbilia pale pale ku, kuokota ule mtandio waki Ile kitambara chaki Sasa wakati alipo kuanda chini Kuokota kile kitambara chaki Amacho alikuwa mejifini kanao uso Sio nyele, nyele ya meziziba Lakini kuna kitambara chengine ambacho wa mejifini kanao uso Mefamu eh? Sasa alipokuwa amekonda chini kuokota kile kitambara anasema fatana walathu akainama aka chini kuonua kile kitambaa cha kujifunika uso wattaqatna bil yadi na sisi tulikuwa tuko pale akatuziba kwa mkono wake. Umeelewa? Eh? <laughs> Anakonda chini kwa kuokota kile kitambara. Sasa ili waume wasije wakapata chance ya ku ya kumona akawazibia ile chance pia. ಹಿದಾರಿಕ kwa hivyo hii ni maana ya tuka tuka ni kizwizi kwa hivyo anasema mshaheri wattakathna biyadi yule mwanamke akatokinga na mkono wake ushaelewa akatokinga na mkono wake akaweka mkono hivi akaenda chini jamaa hawakona kitu naam tayeb hada maana tuka na alhamdulillah tushaeleza tayari katika hadithi za nyuma kule ya ya na vyake, na vyake aina yake Nafikiri kuna, kuna, kuna haja tena tena kuingia sana Ili kwa Kwa Kwa sababu sababu mbele katika hii mengine kule kule nyuma nyuma mengi ambayo pita Anwaru, atuka, maratib ಮಸ್ ಅಲೇ ಅತುಕಾ ನೋ ನೈ ನಾಕೆ ನೇ ಅಂದಿಸ ಇರಿ ಕಸು ಅಂಬೆ ಈ ಹಾದಿ ಮನೆ ನೋಸುಕೋಝು ಗುಮ ಬಾಬು ಮನೆ ನೋಬಾ ಚಕುಮತು ಮರಾತಿ ಅಂಬಾಂ ಗಿಕ್ಕ ಅಂಬಿ ಮಸ್ ಅಲ masala ya ile علاقة baina ya huda na toqa na tartib ya mtume salalahu alayhi wasallam kupanga kupanga hidayah imekuja mbele kisha ikaja baada yake kaja baada yake toqa tukaeleza hii siri katika maneno ambayo yamepita nyuma sasa maneno yanokuja mbele ni alafaf ini as'aluka alhuda wa toqa tumemaliza sasa tunaingia katika walafaf itabakia walghina neno hili alafaf mazungumzo yake ni marefu hapa ndani naetokana na neno al-iffa na al-iffa huwa al-kaff ama nehi عنه ni muislamu kule kujepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza wasiyana tu an-nafsi an matamii dunya nakui hifadhi nafsi na tamaa za dunya hii inaitwa madha inaitwa iffa na hadi iffa ala anwaa sasa hizi anwaa hatizungumzi leo maana nindefu tata inshaallah bismillahit taala allah kitujalia kituweka hai katika wiki inayokuja inshaallah tutaanza kufafanua hizi anwaa madha anwaa aliffa aina za iffa aina za afaf tutakuja kuzitaja inshaallah taala tukianza na iffatul jawarih tukitakwenda mbele katika iffatun nafs tuende kulembee tuje katika aliffa amma fi aidi nnas mambo mengine kama haya mengi aliffa an maharimillah mingi sana vigawanyo mbalimbali za afaf tutakuja kutaja kule mbele kwa hivyo tutaanza tena kuanzia mwanzo maana al-afaf tutatoa taarifu yake kwa kirefu kisha tuje katika vile vigawanyo vya vigawanyo vya ifa moja baada ya moja tuelezee eh kuna ifa aina mbalimbali ambazo tutakuja kuziona inshallah taala fi ad-dars al-lahiq bi mashiati llahi tbaraka taala nasal Allah al-karim rabb al-arshi al-karim an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl فيتبعونا أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصلى ما تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته